ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما